الدرس الرابع في الفندق هذا فندق السودان الفندق في شارع النيل يوسف الفندق أمام مكتب الاستقبال أهلا وسهلا حجرة من فضلك لشخص واحد نعم وفيها حمام عندي حجرة لشخص واحد فيها حمام سعرها أربعون جنيها حسنا من فضلك اسمك وعنوانك ووظيفتك وجنسيتك ورقم جواز السفر. يكتب يوسف اسمه وعنوانه ووظيفته وجنسيته ورقم الجواز حجر رقم مئة وخمسة يوسف يدخل الحجرة في الحجرة سرير وخزانة ملابس وطاولة وكرسي وهاتف تليفون وراديو وتلفزيون وحمام الحجرة مريحة وجميلة الكلمات الجديدة فندق النيل شارع استقبال أهلا وسهلا حجرة لي مع حمام عندي سعرها أربعون خزانة ملابس مريحة جيني حسنا طاولة هاتف تلفون راديو كرسي عشر عشرون ثلاثون خمسون جميلة تلفزيون غداء الجزائر الأردن عمان اليمن تونس واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة